أعزي جرح مع أسرار التفكيطة والردى <تسجيل> وأشهد أن لا إله إله الله وحبه لا يشاديك لا. له وأشهد أنه بكمداً عبده ورسوله اللهم صلي على نكمة رب وعلى هذه أسحة أسرارة وبعد تلا <تصحي> يجاد الحديث منصولاً بشرح أشرة حديثي لأهل الشام الذي رواه أبو ذرن رضي الله عنه الذي قال فيه رسول عليه الصلاة والسلام ما أقلك الغدراء ولا أضلك الغدراء تفسحه لحجة نحن وقطعنا من الشكر هذا الحديث بهجر ثوائد وشروح عاجلة وإلا فأنا أرى أن هذا الحديث تغير من الرسول عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى استفادة الشرح لهيالي السواجد واللقائز والحسن والأحكام والسواجد الحسن في هذه الحديث ولكن نظراً يضيح الوقت سنقول ما لا كله لا يدرك جله قال الله عز وجل في هذا الحديث يا يهدي إنكم لن تبلغوا فتدره ولن تدره نفي فتنتأوه وهذه تقرأ من هذا الحديث فيها عدة فوائد أول فائدة أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تدره معصية العاصين وهذا الأمر في إشكالية هذه إشكالية تضاربت فيها بعض الأفهان بمعنى هل كون أن الله عز وجل لا تنفعه بعض الطائعين ولا تضرره معصية العصير فيه إقرار ضمن بعدم تحفيز الإيمان للطواق وبتقوية العصاق على المعصير نقول كلا ليس هناك تضارب في نقطة حدثت كده بين بعض الناس رجل يعتلى المنافق وليس يعني, يعني بعالي من راسخ لكنه مقيم شعر أتلى المنبر وكان يخصف في الناس فحدثت بينهم مرة وضعين بعض رواد المسجد والشعر يصل لناس ويقول فراسخ واكاديم استوه فيرد عليه الأخر ويقول لماذا تأمره بأن يستوه بالصف ربنا لا تضر معصية العصير ولا تضره طاعة الطائمة فهذا نفسك ليش في هذه القضية فإذا هو ثاني المطبور الحقيقة نعم الله عز الله لا تضره طاعة ولا تضره معصية العصير ولكن في ذات الوقت ما أمر الله عز وجل به من طاعة يجب فعلها وما نهى عنه سبحانه وتعالى في معصية فيجب اجتنابها فهذا محب العبادة لله عز جل هو تحقيق العبادة في الطاعة طاعة الله في مامر واجتناب ما نهى عنهم سبحانه وتعالى وبهداة الضغط فعلك لهذه الطاعة لا تنفع ربها عز جل وإنما الناس هو الأول والأخير إليه لا تضره رب العالمين وإنما تضره أولاً أخيراً وضعنا هذا الاستشكال الذي يحدث للناس كذلك من طوالب هذا الحديث وأركز معي جديداً أن الله عز وجل لا يلحقه ضرر في ذاته ولا في إسمانه ولا في سكاته ولا في أفعاله ولا في ملكه بل إن الضرر ممتنع في حقه تماماً الضرر ممتنع في حق الله عز وجل وممتنع ولكن الأذى جائز على الله عز وجل والأبى غير الضرر الضرر أن هناك إنسان يضر وفيه القدرة والمهمة أن يضر وهذا لا يكون لأن الضرر لا يأتي الملعب إلى الضرر ولكن قد يأتي الضرر والأبى هو سماع ما لا يحب وليس فيه يقع ضرر على الله عز وجل ف يعني الله عز وجل يعني إيه؟ يسمع ما يقرأ من العجاة كان يستطيع إلى العجز والضعف ومستطيع إلى الشركة في يقول إن الله ثالث وثلاثة وكان يستطيع الولدي الله عز وجل وكان يستطيع الوزير إلى الله عز وجل هذه الأمر يعني إيه؟ يعني تبذي ربنا عز وجل كما ذكر الله عز وجل ان الذين لا ياذن الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والهاثره فبينا سبحانه وتعالى في هذه الايه ان هناك امراض يحدث هنا للعديد من العباده الشهريه من الطوال او المشكي او حتى المسنين كما الله عز وجل لقد ياتي اضطراب من بعض المسنين ا اي بعض الناس هذا بدون اذ ربما يواجه في حياتي بالفقر او قله المعيشه او جذا فكان من سميع السيد مولانا المزني كان يكتب طوب ويقتاد هذا الطوب ويبيع ان يحذف هذا الطوب في السماء كانه يسيطر على العالم اسمه ذلك ولا كلمه صوتي لا هذا هو ليس هو مجيئه ان يتيقن ذلك لا لاحمد سبحانه وكذلك يؤيد ايقاع هذا الابا من العبيد والله عز وجل الله عز وجل كما راه المرسل حديث ابي مريره رضي الله عنه يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر فذكر وجه الدلاله لفظ الجزاء في صدر هذا الحديث وكذلك قول الله عز وجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أبا من الله عز وجل يعني ليس أحد أصبر على أبا من الله عز وجل لأن كل الأب يصل لعب في الدنيا هو رسيط بأن تجعل لله مدى وهو خلقه لذلك ربنا جعل هذا الأمر أعظم الزنوب وأكبر الكبابات نعم فهذه فائدة كذلك من هذه الفقرة أن الله عز وجل غنيج لنعمالاته وغنه غنى فيه كمان وهذا الغنى فيه دلالة على أن الله لم يخلق خلقه ليتقوى به من بعض أو ليستكتر به من قلة أو ليتعزز به من ذلة سبحانه وتعالى بل خلقهم لعبادته وطاعته كما قال تعالى وما خلقت الجن والجنس إلا ليعودون ما أريد منهم من رسل فما أريد أن يقيمون إما الله هو الرزاق ذو القوة المكين قال الله عز وجل في هذا الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما جاد ذلك في الملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مرك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قابوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحراء وهذه الفقرة أيضا من هذا الحديث الشريف فيها عدة ثوائد من هذه الثوائد أن أيضا تقوى العبيد وخوفه من الله عز وجل وعبادته رب العالمين لا يزيد لمبه الله عز وجل شيئا وكذلك العكس أن فجور العصيم ومع صيحته إلى رب العالمين لا ينقص من ملك الله عز وجل في الآية وكذلك فيه بيان أن التقوى والفجود أمر متعلق بقلب العبد والقلب هو الملك للأعضاء وما كان فيه من تقوى حرك, حرك الجهار إلى طاعة الله عز وجل وما كان فيه من فجود حرك يعني الجهارة إلى المعصيح لله عز وجل هذا عمل القلب كذلك الحديث فيه أيضاً أو هذه الفقرة فيها فائدة و قبل يعني الفائدة بكرارات الفقرات وهي كمال غنى الرب سبحانه وتعالى عن عباده بالكلية كان في الإسلام يعني رحمة الله عليه الهواتي الثغلة يا جميع أو كان الشيخ الإسلام المتيبية الشيخ الإسلام عند الإطلاق لأنه نظراً لشهرته في هذا الزمان لأنه روافق متيبية وقد يشاري الإنسان في عصور عن زمانه فقد كان الشيخ مفتحداً في وحدي وآيانه وكان محارب وكان خسماً لدولاً لدى كثير من الأشاعر المعتزلة والصفية والقدرية والجهلية والمشبهة والرواطب وغير ذلك من المترك الكثير رماته عن قوس واحدة ولكن هذا ما فت في عبده بل قوى الشيط رحمة الله يعلم وكمان يقالوا